Ameen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 والذين آمنوا والله ولي المؤمنين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 وقال طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجنهار واكفروا لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ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 كَل خَل قَلَهُم فِيآخِرَةِ وَلَا يُكَّمُهُم اللَّ وَلَا يُكَلّمهُم اللَّهُ وَلَا يَوْظُر إلَيْهِم يَوْمَ القامَه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 وإذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا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 لَهُ مِنْ فَأَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ من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 هم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين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 أولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ in كل الطعامِكَ نَحلَّ الّبَن إسر إ إلاا ماَا حروم إسائل على نَنفسْس إلا ماَا حَرم إسر إِ على نَنفسْسه مِقبَأَتُ نَ الزَّل التور قُلْفَأتُ بالالتوراتِ فَتْلهَا إكُم صَادِقين فم نفرَعَ الله الكَذِبَ من بعد ذلكلِك فَأولائِكَهُ الظالمون قُلْ صَدَقَ الله فَتَّبِعوا مََِّ إبَهِ مَحَنفَ وَمَا كانَ مِنَ المُشِكين إ أَولَ بَيتِ وضعَا سِلَ الذي ببَكَّةَ مُباركَ وَهُدَ للِعَين فيِيه آياتةُ بَنَةُ مقام إبهين مقام إبه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 لِلَّهِ مَن آمَنَ تَبِغُونَها عِوَجًا تَبِغُونَها عِوَجًا وَأَنتُم شُهَداءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ عَن بَعْدِ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 Thank mm -hmm. you. وَِلهه مَا فيِي السماواتِ وَما ف الأرض وَإِلَى الله تُرجع الأمور كتُم خَيرَ أٍَُّ أخرجَة للنَّاسِ تَأمرونَ بالِالمروف وَتََّون عن المكَلِ وَتُؤمنِونَ بِله وَلوو آمَنَ أَهل الكِتابابِلَ كَان خَيْيرَ الهُ مِنْهُم المُؤمنِونَ وَكثَرهُمفاسِقون لَ يَظوكُمْ إ لا اذا وان يقاتلوكم يولوكم الادب ار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون ب الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليس سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آيات الله يتلون ايات الله انا الليل وهم يسجدون يؤمنون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 كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرَرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن لا لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنتُمْ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 في مقاعد للقتال والله سميع عليم اذ هم الطائفتان منكم ان تفشل والله وليهما والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ب بدر وانتم أدلة فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هذا هذا يمددكم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 وَمَن نَّصرُ إِلَّا مِنْ عادِ اللَّهِ العزيزِ الحَكِيم لَقُطعَ طَرَفَ مِن الذيينَ كَفرَروا أَو يَكْبتَهُم فَيَقَلِبُ خَائِبين ليسَ لك منِنَ الأأَمْرِ شيءَيئٌ أَوْ يتُ ب عَلَْهِمْ أَوْ يُعَّبَهُم فَإِهُ ظَالمونون وَلِلهِ مَا فيِي السمواتِ وَمَا فِي الْ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 عدِدت للمُتَّقين الذيينَ يوفقونَ في السرواء والالضرو وَالكاضنين الغَيض والالكابنين الغَيضَ والالعَافين عن النَّاس واللههُ يحِبمُحسنين والذينَ إذا فَعَوا فاحِشَةً أَو ظَلَمُ أَفُسَهُ ذكر الله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 وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا هذا كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ للناس وهدى ان ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فان قد مس القوم قرح مثل وهتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم هدا والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين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 قالوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ والله يحب المحسنين